كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللَّهَ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنهم بنيان مرصوص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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا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 إسرائيل وكفر الطائفك فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.